حجة بارينا لخصك بالغيار يا مهدينة وصرت لنا شمس الخلف السحار هلال محرم من يبدي الدنيا الاغترام يقلمنا لكن آلامك على حسين بقلبك تسري نيران المصار على حسين بقلبك تسري نيران المصار كثر شعورك تقلم ولا لمرب محرم يا مهدي ثغرك تباسام يا هاجر المدسمه طيبه <تضيف> حاضر وعكن من نحاتي واسي كمرهنا حنا صاحب صاحب ترى طيبه حاضر كل عام شلوني مر بيك ويروح ينوحك انت اللي منا مصابة تنوح تهب وتحمل عطر النحر اليفوح دموعك تشبه وشن عيونك جروح يحق لك لو من حزنك تفقد كل روح يحق لك لو من حزنك تفقد كل روح يد الزمان افتحت لك نوافذ وتنظر أهلك بحايا ورايا لاجلك بوقت علم يا للذبح بعيونك كل ليل نهار على رموش دمعاتك يذبح قل لبست الاسود وبعلك ثارات الشعاع وخذ ليلك من خيابك لونه واستعاد اش عجب صدرك ما يجزع من كثر الاستيبات اش عجب صدرك ما يجزع من كثر الاستيبات تفل طيوف انتقامك يا مهدي حتى tab manamak ta talab dam imamak ya كهرية عاشون تقدم لك عزاك كسيرة خاطر وظفاية نشرت بالسماء تشوفك تركض حافي الأقدام بقربلاء تطيح تعفر قدينك بتراب القبار يا من أرواح المن تغريك الأجلك في دار يا من أرواح المن تغريك الأجلك في دار مدامع التجريع الخد قيابك قيامة عد فيلك يا وارث محمد نتانع الجمرة